كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْغَابًا وَسُوِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ان جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِطَاغِينَ مَأْوَى لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا ذُقُون فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُسًا وَفَاقًا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 ان رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا